يا بارئ البريات ويا غافر الخطيئات ويا عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة إنك أنت الغفور الرحيم